قد عزمنا قد عزمنا للمعالي ومضيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الخميس السابع عشر من شهر صفر لسنة ألف واربعمائة وثمان وثلاثين للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. سبعة وثلاثون قتيلًا على الأقل من الجيش الرافضي وميليشياته في عمليتين استشهاديتين شرق الموصل في ولاية نينوى عمليت استشهاديت تضرب تجمع للحشد الرافضي جنوبة اللعفر في ولاية الجزيرة الأكوى وإصابة نحو ستة وثلاثين عنصرا من حكومة الوفاق المرتدين بمواجهات في مدينة سرط في ولاية طرابلس إحراق خمس ثكنات للحشد الرافضي جنوب الشرقاط في ولاية دجلة هلاك وإصابة نحو 20 مرتدا من المخابرات الأفغانية بعملية استشهادية في كابل في ولاية خراسان صولة لجنود الخلافة داخل مدينة كبيس شمال غرب الرمادي وصولة أخرى على مواقع الجيش الرافضي شرقي الرطبة في ولاية الأمبار. البداية من ولاية نينوى حيث تمكن الأخ الاستشهادي أبو عبد الله الطاجيكي تقبله الله من انغماس وتفجير عجلته المفخخة وسط قطعان ميليشيا سوات الرافضية لدى محاولتها التوغل في حي السماح شرق الموصل مما أسفر عن هلاك عشرين مرتدا على الأقل وإصابة آخرين وتدمير خمس عجلات من نوع همر وإعطاب أخرين وفي وقت لاحق انطلق الأخ الاستشهادي أبو آدم العراقي تقبله الله وفجر عجلته المفخخة على قطعان الجيش الرافضي وميليشياته على أطراف حي الزرقاوي مما أسفر عن هلاك 17 مرتدة وإصابة آخرين وتدمير دبابة من نوع أبرامز وثلاث عربات من نوع هامر كما تمكن المجاهدون خلال مواجهات مع المرتدين على أطراف حي الانتصار والزرقاوي من تدمير مدرعة بي ام بي وعجلتي هامر وجرافة كما تم استهداف تجمع للجيش الرافضي وميليشياته بالأسلحة القناصة على أطراف حي الزرقاوي مما أدى إلى مقتل خمسة عناصر وإصابة اثنين آخرين هذا فيما قامت مفارز الإسنادي بدك تجمعات ومقرات الجيش الرافضي وميليشياته على أطراف أحياء الشيماء والانتصار والزرقاوي وقرب منطقة بعويزة والمنطقة الحرة بعشرات من قذائف الهون نسأل الله النكاية فيهم وإلى ولاية الجزيرة وبمعية الله وتوفيقه تمكن الأخ الاستشهادي محمد العفري تقبله الله من الغماس بسيارته المفخخة وتفجيرها واصطرت للحشد الرافضي في قرية صبان لدى محاولتهم التقدم نحو مواقع المجاهدين جنوبة العفر وأسفرت العملية عن هلاك وإصابة عدد من المرتدين وتدمير ناقلة جند وعربتي همر كما أعطبت ثلاث عجلات للمرتدين لدى وقوعهم في حقل الغام ودمرت عربة همر بتفجير عبة ناسفة عليها في حين قامت مفارز الإسناد بدك مواقعهم في القرية بأكثر من مئة قذيفة هاون وعدد من قذائف المدفعية وبالقرب من قرية سيطة أعطبت دبابة من نوع أبرامز للحجد الرافضي إثر استهدافها بصاروخ موجه ولله الحمد أما في ولاية الأمبار، وبعد التوكل على الله عز وجل صال عدد من جنود الخلافة على مقر للجيش الرافضي وثكنتين في منطقة الكيلو 60 شرق الرطبة فدارت اشتباكات لعدة ساعات بمختلف أنواع الأسلحة ما لبث المرتدون بعدها حتى انهزموا فارين من مواقعهم تاركين وراءهم أحد هلكاهم فتم إحراق المقر وثكنتين وتدمير عربة هامر وجرافة وعجلتين كما تم اغتنام أسلحة وذخائر متنوعة وعجلة ربعية الدفع وعاد المجاهدون بعدها إلى مواقعهم سالمين بفضل الله وفي وقت لاحق تمكن عدد من جنود الخلافة بتوفيق الله وحده من الوصول والانغماس داخل مواقع الجيش الرافضي وصحوات الردة في مدينة كبيسا شمال غرب الرمادي حيث صال المجاهدون داخل المدينة وقاموا بقتل العديد من المرتدين بينهم ضباط في الجيش ورؤوس ردة وعادوا بعد ذلك إلى مواقعهم بفضل الله عز وجل أما في ولاية طرابلس فقد سقط نحو ستة وثلاثين عنصرا من حكومة الوفاق المرتدة ما بين قتيل وجريح إثر اشتباكات عنيفة خاضها جنود الخلافة يوم أمس الأول ويوم أمس في منطقة الجيزة البحرية بمدينة سرت، واستخدمت خلال المواجهات مختلف أنواع الأسلحة في حين تم تفجير عبوة ناسفة على آلية للمرتدين على الطريق الساحلي غرب سرت، ما أسفر عن إعطابها وإصابة من كان على متنها ولله الحمد أما في ولاية دجلة فقد صال جنود الخلافة متوكلين على الله عز وجل بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على خمس ثكنات للحشد الرافضي في منطقة العين البيضة جنوب الشرقاط فدارت اشتباكات لعدة ساعات تمكن خلالها المجاهدون من قتل ستة مرتدين وإحراق الثكنات وتدمير عجلة الرباعية الدفع تحمل سلاح الرشاشة وعادوا بعد ذلك إلى مواقعهم سالمين غانمين أسلحة وذخائر متنوعة ولله الحمد يأتي هذا فيما قتل وأصيب عدد من عناصر الجيش الرافضي إثر عملية تسلل لجنود الخلافة على مقراتهم والاشتباك معهم بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية في أطراف بلدة حمام العليل في حين تم تدمير عربة همر للجيش الرافضي مما أسفر عن مقتل من كان على متنها في أطراف قرية السادة غرب بلدة حمام العليل كما قتل عنصرا من الحشد الرافضي قنصا في مدينة الشرقاط ولله الحمد وفي ولاية خراسان يسر الله تعالى للأخ الاستشهادي طلحة الخرساني تقبله الله من الانغماس وتفجير سترته الناسفة على حافلة تقل عناصر من المخابرات الأفغانية المرتدة في منطقة بول محمد بمدينة كابل مما أسفر عن هلاك وإصابة نحو عشرين منهم ولله الحمد وإلى ولاية ديالى حيث تمكنت المفارز الأمنية التابعة لجند الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على آلية من نوع هامر تابعة للجيش الرافضي في ناحية مندلي مما أدى إلى تدميرها ومقتل من كان فيها فيما تمكنوا من تفجير عبوتين ناسفتين على آليتين من نوع لوري وسلفادور في منطقة الدينية والندى التابعتين لقضاء بلدروز مما أدى لعطابهما وجرح من كان فيهما من بينهم قياديون في الحشد الرافضي نسأل الله أن يعجل بهلاكه كما تم تفجير عبوة ناسفة على آلية لنقل الماء تابعة للحشد الرافضي في منطقة البزايز التابعة لناحية بوهرز مما أدى إلى تدميرها ومقتل عنصرين كانوا على متنها ولله الحمد وفي ولاية الرقة تم يوم أمس الأول تفجير عبوة ناسفة على سيارة تحمل عناصر من البيكيكي المرتدين في تل أبيض الشرقي على الطريق العام شمال الولاية مما أسفر عن مقتل وإصابة من كان على متنها كما تم يعطاب جرافة للبيكيكي المرتدين إثر استهدافها بصاروخ موجه قرب قرية المشاهدة جنوب غرب بلدة عين عيسى ولله الحمد أما في ولاية صلاح الدين فقد تم استهداف ثكنات الحشد الرافضي بعشرات من قذائف الهاون في مناطق الشيخ علي والدبس والأسمدة وجسري المخازن والأسمدة وتقاطع السكريات وفي الطريق الرابط بين بيجي وحديثة وكانت أغلب الإصابات مباشرة بفضل الله أخيرا إلى ولاية سيناء حيث تم استهداف مدرعة للجيش المصري المرتاد. بعبوتين ناسفتين قرب حاجز الصفا جنوب مدينة العريش وكانت الإصابة محققة مما أسفر عن تدميرها ولله الحمد وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين سبعة وثلاثون قتيلا على الأقل من الجيش الرافضي وميليشياته في عمليتين استشهاديتين شرق الموصل في ولاية نينوى عملية استشهادية تضرب تجمع للحشد الرافضي جنوبة اللعفر في ولاية الجزيرة هلاك وإصابة نحو 36 عنصرا من حكومة الوفاق المرتدين بمواجهات في مدينة سرط بولاية طرابلس إحراق خمس ثكنات للحشد الرافضي جنوب الشرقاط في ولاية دجلة هلاك وإصابة نحو 20 مرتدا من المخابرات الأفغانية بعمليات استشهادية في كابل في ولاية خراسان صولت لجنود الخلافة داخل مدينة كبيس شمال غرب الرمادي وصولة أخرى على مواقع الجيش الرافضي شرقي الرطبة في ولاية الأنبار وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> من يهد ومجوس وصليب ووسي أيها الصيد